ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك ممن إذا اعطي شكر وإذا ابتلي صبر وممن إذا أذنب استغفر وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من مضلات الفتن وأن يجعلنا من الذين اهتدوا بهداه نعود بك ربي أن نضل أو نضل أو, نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا اللهم فاعيذنا هذا وإن موضوع هذه المحاضرة موضوع مهم لأنه متصل بالعقيدة. فعقيدة الإسلام وبيان ذلك أهم وأوجب ما يعلمه العبد لأن بها صحة إيمانه وصحة إسلامه والعبد بلا عقيدة كالجسد بلا روح لأن العقيدة هي أساس قيام الأعمال فكل عمل ليس على أساس عقدي صحيح فإنه غير مقبول لأن الله جل وعلا قال لنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال من عمل ثم قال وهو مؤمن فلا بد في العمل من أن يكون العبد مؤمنا ومعنى كونه مؤمنا أن يكون ذا عقيدة صحيحة عقيدة إسلامية واضحة التي هي عقيدة الإيمان ولهذا قال لنا علماؤنا علماء أهل السنة والجماعة إن العقيدة الإسلامية مبنية على فهم أركان الإيمان فمن آمن بأركان الإيمان الستة وحقق ذلك فقد حقق العقيدة الإسلامية الحقه وأركان الإيمان هي أركان العقيدة فإذا اعتقد العبد الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا فامن بالله جل وعلا ربا وآمن به جل وعلا إلها وحده لا شريك له وآمن بأسماء الله جل وعلا وبصفاته وأنه سبحانه لا مثيل له في أسمائه وصفاته ولا ند له ولا سمي له ولا كفو له جل وعلا وآمن بأنه سبحانه أرسل رسلا جعلهم هداة إلى الخلق هداة للخلق إلى الله جل وعلا فمن أطاعهم استحق الجنة ومن عصاهم استحق النار ويؤمن بكل رسول أرسله الله جل وعلا وآمن بالملائكة وآمن بالكتب وآمن باليوم الآخر وآمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى فإنه على خير لأن هذه الأركان أركان الإيمان هي أساس عقيدة الإسلام لهذا إذا قيل لك ما هي العقيدة فقل العقيدة هي أركان الإيمان الستة فأركان الإيمان الستة من فهمها وفهم تفصيل الكلام حولها علم العقيدة الإسلامية ولهذا بنى علماؤنا رحمهم الله تعالى بيان العقيدة الإسلامية بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص بنوها على أركان الإيمان الستة وما يتصل بذلك من مباحث كما سيأتي مبينا إن شاء الله تعالى لهذا أؤكد على اهميه براسة هذا الموضوع وأن كل واحد منكم يعتني بالعقيدة يعتني بها حفظا ويعتني بها تعلما ولا عيب على كبير أن, يدر أن يجلس إلى أهل العلم يتعلم العقيدة بأبي جميع ما في أركان الإيمان من مباحث لأن هذا معه النور في القلب وكلما قويت العقيدة قوي النور في القلب لأن حقيقة العقيدة هي ما تعقد عليه القلب من المعلومات من الاخبار من استسلامك لله جل وعلا لأن الإيمان بالله جل وعلا وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى هذا إذا آمن به العبد فقد عقد قلبه على أمر صحيح لا غلط فيه وأما إذا لم يعطي قلبه في الله جل وعلا على معتقد صحيح إما من جهة استحقاقه جل وعلا من وحده وإما من جهة نفي بعض الأسماء والصفات أو تحريف ذلك وعدم الاستسلام لما دلت عليه النصوص أو قدم العقل على كلام الحق جل وعلا فإنه لم يحقق الإيمان بالله كذلك إذا لم يؤمن بما جاء جاءت به النصوص في الكلام على اليوم الآخر وأجرى ذلك على ظاهره لأنه أمر غيبي فإن قلبه لم يعقد على الإيمان عقدا صحيحا ولهذا ترى أن كثيرا من أهل العلم يعبرون عن العقيدة والإيمان في مثل هذا الموضع بقولهم هذا عقد الإيمان يعني هذا الذي يكون المؤمن معه عاقدا قلبه عليه وإذا عقدت قلبك على علم فإن ذلك معناه المحافظه عليه بشيء لا ينفك عن القلب لهذا نعرض لبيان العقيدة الإسلامية بعامه على منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة مبني على دلالات النصوص لهذا بنوا عقيدتهم في أركان الإيمان بل وفي كل الأخبار الغيبيه وما يعتقد بنوا ذلك على الاستسلام للنص وهذا أصل عظيم مبدئي فارق فيه أهل السنة والجماعة غيرهم لأن الناس في تحديد مصدر الاعتقاد نعتقد بناء على ماذا اختلفوا وأهل السنة من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم وائمه الإسلام كالإمام مالك والشافعي وأحمد وكالسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث والاوزاعي واسحاق وابن خزيمة وجماعات وابن جريد وجماعات ائمه الإسلام قالوا العقيدة تبنى على الكتاب وعلى صحيح السنة يعني على ما ثبت في السنة وأما غيرهم فقالوا مصدر تلق العقيدة الإسلامية يكون بالعقل اولا ثم بالنص ثانيا فالعقل عندهم يقدم على ما دلت عليه النصوص لشبهة قامت عندهم في ذلك ولكن الحق أنه لا أحد يخبر عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الملائكة ولا عن الأمور الغيبية أعلم من الله جل وعلا هل ثم أعلم من الله جل وعلا هل ثم أصدق من الله جل وعلا هو سبحانه أصدق وأعلم من يخبر عنه جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا فالله سبحانه وتعالى يجب أن نستسلم لخبره فما أتانا منه جل وعلا من الأخبار فهو المصدق كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي فكل خبر أخبر الله جل وعلا به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو صدق وحق لهذا أول درجات العقيدة الإسلامية الصحيحة أن تتبين منهج تلقي هذه العقيدة نتلقى العقيدة ممن؟ من شيخ أو نتلقى العقيدة من عقل أو نتلقى العقيدة من بلد العقيدة تتلقى من مصدر العقيدة وهو كلام الرب جل وعلا وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه قضية يجب أن تكون مسلمة عندنا في أي مسألة نعرض فيها للعقيدة إذا قال لك قائل هذا هو كذا في أمور الاعتقاد في ألوهية الرب جل وعلا أو في صفاته أو في القدر أو في اليوم الآخر فقل ما النص ما الدليل لأن هذه الأمور غيبيه والغيب هل يخبر عنه بشر لا بد أن يخبر عنه من يعلم الغيب وهو الله جل وعلا أو من أظهره الله جل وعلا على الغيب كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإذا تحديد مصدر تلقي العقيدة الإسلامية يجب أن يكون مسلما وهو كلام الرب جل وعلا وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام وما أبردها على القلب وما أحسنها على القلب لهذا أجمع أهل السنة والجماعة وأئمة الإسلام على أننا لا نتجاوز القرآن والحديث أن نمر ما جاء من الأمور العقدية والأمور الغيبية وألا نتجاوز القرآن والحديث فإذا جاءنا أحد بشيء من العقيدة بشيء من أمور الغيب بشيء من التصرفات للمخلوقات أو بشيء من أحوالي ما لا نرى فنقول له ما الدليل على ذلك ماذا قال ربنا ما الذي أعلمك كيف علمك هذا الدليل محدد مصدر تلقي العقيدة الكتاب ومقبول السنة يعني وصحيح سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه يعني في الأخبار في العقائد وكذلك في الأحكام في الأمر والنهي وما نهاكم عنه فانتهوا عليه الصلاة والسلام إذا فمبنى كلامنا على عقيدة الإسلام هو ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة فاذا هذا الأصل يمشي معنا في كل مسألة نعرض فيها لأمور الاعتقاد لهذا نقول أولا إن العقيدة لما قامت على أركان الإيمان الستة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 وقال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله آمنوا بما نزلنا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بل قال في آخر الآية ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فذكر أن الكفر بأركان الإيمان هو أبعد الضلال وذلك لأن هذه الأركان هي هذه الأمور هي أركان الإيمان وقال جل وعلا في موضع آخر في بيان القدر قال سبحانه خلق كل شيء فقدره تقديرا وقال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر فاذا أركان الإيمان الستة دليلها كثير في الكتاب وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد ثبت في الصحيح, في الصحيح صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له يا رسول الله أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن, تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأن تحج البيت الحرام قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا هذه هي أركان الإيمان الستة وقد جاءت في أحاديث متنوعة. إذن هذه الأركان الستة هي التي ينبني عليها فهم العقيدة. فلننظر. ولنتامل ماذا يدخل في هذه الاركان السته من الكلام بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنه نصوص الوحيين العظيمين الايمان بالله هو اعظم الاركان والايمان بالله حتى نتكلم عليه ونفهمك اياه مرتبط بمعنى الإيمان ما هو الإيمان الإيمان في هذا الموضع المتعلق بالعقيدة نعني به ما تعقد القلب عليه يعني أن تصدق تصديقا جازما لا ريب فيه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الله وهذا التصديق لا بد معه من نطق باللسان حتى يصح ولا بد معه من عمل بالأركان حتى يصح ذلك التصديق وهو ثمرات العقيده ثمرات العقيده بعامه هو منه العمل من مسمى الإيمان كما أن القول من مسمى الايمان والإيمان بالله جل وعلا وبملائكته إلى آخره هذا معناه أن تصدق تصديقا جازما بما دلت عليه النصوص في, الإيمان بال في في الله جل وعلا في ذاته سبحانه وفي صفاته وفي أفعاله جل وعلا وبما دلت عليه النصوص في الملائكة وبما دلت عليه النصوص في الرسل والكتب واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى الإيمان بالله لإثهامك معنى بما دلت عليه النصوص نقول الإيمان بالله جاء في النصوص على ثلاثة انواع إيمان بالله في ربوبيته وإيمان بالله في ألوهيته وإيمان بالله في أسمائه وصفاته والإيمان بربوبية الله جل وعلا معناه أن تؤمن بأن الله جل وعلا وحده سبحانه هو الرب هو الذي خلق وهو هو الذي خلق هذا الملكوت وخلق السماء وخلق الأرض وخلق الناس جميعا خلق المخلوقات التي تراها وخلق ما لم ترى كما قال سبحانه الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وقال أيضا جل وعلا في سورة يونس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 هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يصرف الأشياء على ما يريده سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لأنه سبحانه هو الذي خلقها وأمرها إليه يصرفها كيف يشاء جل وعلا فإذا الإيمان بربوبية الله جل وعلا معناه أن نؤمن بأن الخالق لهذا الملكوت موجود اولا وهو الذي خلق وحده وهو الذي ينفذ أمره وحده ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه هو الذي يتصرف هو الذي يغني من يشاء ويفطر من يشاء هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء أصح هذا وأمرض هذا رفع هذا ووضع هذا اعطى الملك من يشاء ونزع الملك ممن يشاء رفع دولة وخفض أخرى هو الذي يتصرف في هذا الملكوت كيف يشاء ولهذا المؤمن بربوبية الله جل وعلا يرى تصرف الرب جل وعلا في الملكوت ويعلم أن هذا لحكمة عظيمة يعلمها الرب جل وعلا وحكمة الله سبحانه وتعالى من صفاته سبحانه وتعالى فهو جل وعلا لا يتصرف إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وحكمة الله جل وعلا معناها أنه سبحانه يضع الأمور التي يدبرها في مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منها إذا قلت وضع الشيء في موضعه فهذا عدل وإذا وضع الواضع الشيء في موضعه ليوافق الغاية المحمودة منه فإن هذا حكمة والله سبحانه وتعالى فيما يتصرف فيه في ملكوته هو الذي يتصرف وحده أمره نافذ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى إذا تبين لك ذلك وعلمت أنه سبحانه هو المتصرف فانظر إلى ثمرة هذا النوع من الإيمان الموضوع إننا نقول إيش موضوع المحاضرة بعقيدة الإسلامية وأثرها على الفرد وعلى المجتمع من آمن بالله ربا وأنه سبحانه هو المتصرف وهو المعطي وهو المانع فماذا سيحدث في قلبه إذا آمن بربوبية الله جل وعلا على هذا النحو الكامل سيعظم في قلبه أولا محبة الرب جل وعلا لأنه يرى ربه سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذه السماوات وفي هذه الاراضي فيعظم محبته وتعلقه بالله لأنه تعلق بالقوي الأقوى ولهذا جاء في الأثر أن المؤمن لو كادته السماوات والأرض لجعل الله له من بينها مخرجا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف الإيمان بربوبية الله جل وعلا وأنه هو المتصرف في هذا الملكوت يثمر في قلبك التوكل عليه جل وعلا يثمر في قلبك تفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، فالامه بل الفرد اولا المؤمن بالله جل وعلا رب ايمانا كاملا فهو مفوض امره الى الله جل وعلا كما قال العبد الصالح وافوّض امري الى الله إن الله بصير بالعباد وكما قال شعيب وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وليهني تتوكل على الله جل وعلا تفعل الاسباب التي جعلها الله جل وعلا اسبابا لحدوث المسببات تفعل العلل التي جعلها الله جل وعلا عللا لمعلولاتها وتفوض الأمر إلى الله تتوكل على الله لعلمك أن هذا الملكوت لا يحدث فيه شيء إلا بإذن الرب جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه إلا يعلمها. إذا نظرت إلى ورقة تتقاذفها الرياح، فالله جل وعلا يعلمها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبه في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الرب وتعالى وتقدس. فما أعظمه وما أجله جل وعلا. عما يقول الظالمون علوا كبيرا إذا الإيمان بربوبية الله جل وعلا له أثر على قلب العبد له أثر على قلبك إذا أعطيت شكرت وإذا منعت تعلم أن المنع من الله جل وعلا وأن الله ابتلاك فلتكن إذن فيما أعطيت إياه ممن إذا اعطي شكر وفيما منعت منه وممن إذا ابتلي ومنع صبر وهذا حقيقة الإيمان بالله جل وعلا ربه لأن المؤمن بالله جل وعلا ربه دائما قلبه مطمئن بالله جل وعلا لهذا سئل بعض السلف من الصادق في الإيمان من الصادق في إيمانه قال الذي لا يحركه زيادة عطاء ولا منع عطاء من الصادق في إيمانه بالله جل وعلا الذي لا يحركه زيادة عطاء ولا نقص عطاء لعلمه بأن الله جل وعلا هو الذي بيده كل شيء فمن إذا اعطي فرح في الأرض بغير الحق وإذا ابتلي قنط ويأس وظن الظنون وشك الشكوك فهذا ما حقق الإيمان الكامل بالله جل وعلا وثمرات الإيمان بالربوبية يطول الحديث عنها وهي من المهمات التي ينبغي لكم أن تتاملوها في القرآن كلها في القرآن بهذا يكثر في القرآن ذكر صفات الربوبيه لما حتى تؤمن وإذا امنت اطمأننت صار قلبك سليماً صار قلبك متعلقا بالله جل وعلا لا ترى الخلق شيئا النوع الثاني من الإيمان الإيمان بتوحيد الرب جل وعلا في إلهيته الإيمان بإلهية الله جل وعلا وهذا النوع من الإيمان هو الذي من أجله بعثت الرسل ومن أجله أنزلت الكتب لأن الإيمان الأول بالربوبية يعني بأن الله وحده هو الرب هو المتصرف والخالق هو الرازق والمعطي هو, هو المانع أدركه الجاهليون وأدركه الناس لما يرون من آثار صنعة الله جل وعلا يرون السماء وعجائب ما فيها يرون الأرض وعجائب ما فيها يرى الإنسان تركيب أكله تركيب جسمه لا شك أنه سيستسمع يرى أنه جاء بغير اختيار وسيذهب بغير اختيار منه فليس تم إلا أن يستسلم للربوبية لهذا الربوبية لم يتنكرها الأمم وإنما الابتلاء في هذا النوع الثاني لهذا قال لنا ربنا جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله ويتنبي الطاعوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال جل وعلا ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد وحي إليك يعني يا محمد وإلى الذين من قبلك من المرسلين والأنبياء لئن أشركت يعني لئن أشرك الأنبياء أو المرسلون أو أشرك أتباعهم ليحبطن عملك وهو أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام فما بعده أولى ولتكونن من الخاسرين إذن فما معنى الإيمان بولوهي الله جل وعلا وحده؟ معناه أن تؤمن معتقدا جازما في اعتقادك بلا تردد ولا ريب أن المستحق للعبادة هو الله جل وعلا أن المستحق للخضوع والذل والرغب والرهب فيما عنده هو الله جل وعلا لما؟ لأن مقاليد الأمور بيده سبحانه فاذا الذي يعبد ويتذلل له من بيده الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى أنت تريد مصلحتك في الدنيا ومصلحتك في الآخرة إذن تتوجه في العبادة لإله واحد هو الذي يملك هذا الشيء وهو الرب الواحد الأحد الله سبحانه وتعالى فإذا معنى توحيد الإلهية معنى الايمان بالله إلها وحده دون ما سواه أن توحد الله بأفعالك بصلاتك لا تصلي إلا لله بصيامك لا تصوم إلا لله جل وعلا بدعائك لا تدعو إلا الله وبمفردات الدعاء فلا تستغف إلا بالله جل وعلا إذا دهتك كربة فاطرق باب الواحد الأحد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أَمَّا المخلوق فهو ضعيف هو ضعيف مثلك هو ضعيف أي ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا أي يشركون هذه الأشياء أم لهم آلهة أن اتخذوا آلهة من الأرض هل الإله يكون من الأرض إنسان خلق من الأرض مخلوقات متنوعة أصنام أوثان من الأرض تتخذ إلها من الأرض تعبده وتتوجه إليه وتدعوه وتستغيطه وتذبح له وتتقرب اليه ويتعلق قلبك به إنكار من الرب جل وعلا أم اتخذوا آلهة من الأرض قال بعدها سبحانه هم ينشرون يعني أهم ينشرون الموت أهم يحيون حتى يعبدوهم حول ضحاف مساكين فاذا التوحيد الإلهية هذا أعظم أنواع الإيمان لما؟ لأن للكلا حصل به فالقلب قلب الموحد قلب للعقيدة الصحيحة يثمر إيمانه بالله الواحد الأحد وأنه هو الرب المستحق للعبادة دون ما سواه يثمر بأنه لا يرجو رجاء العبادة إلا من الله جل وعلا لا يرجو حصول شيء خائفا راغبا راهبا إلا من الله جل وعلا لا يخاف خوف السر إلا من الله جل وعلا بعض الناس يخاف خوف السر أن يصيبه الولي بمصيبه بدون أسباب ظاهرة كما يفعل الرب جل وعلا أن يصيبه الجن بشيء بدون أسباب ظاهرة يخاف مثل هذا الخوف خوف السر وهذا من خوف المشركين كما قال جل وعلا مخبرا عن قول إبراهيم ولا أخاف ما أشركتم ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله إذن من الذي أحق بأن يخاف؟ المشرك أما المؤمن بالله الواحد الأحد فإن لا يخاف إلا من الله ايضا أنواع الدعاء هل وحد الله جل وعلا في الإلهية من إذا جاءته مصيبة ذهب إلى ولي ميت أو إلى نبي؟ ورغب عنده تفريج الكربات الله سبحانه هو الذي يملك السماوات والأرض وهو الذي جعل لك من كل هم فرجه كيف يتوجه العبد في دعائه إلى من دون الله جل وعلا بهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وهو غلام صغير بالتوحيد الخالص فقال له عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله إذا سألت فيما لك به حاجة مما لا يقدر عليه المخلوق فاسأل الله وحده وإذا كان المخلوق يقدر على الشيء فاسأل المخلوق لا بأس ولكن سؤالك للمخلوق على أنه سبب ولهذا ترى أنه في حياتك وتأمل هذا تؤتى من جهة عدم استسلامك لله جل وعلا تأتي وتطلب من مخلوق طلبة إما واسطة وإما شيء وإما أنه يعطيك مالا أو يعطيك وظيفة أو إلى آخره ويبقى قلبك متعلق ويبقى قلبك متعلقا بوجهته وبقوته وبسمعته أو أنه يقدر على ذلك على هذه الأشياء وتنسى الواحد الأحد تؤتى من هذا من هذه الجهة. الذي ينبغي إذا سألت المخلوق فيما يقدر عليه ذهبت للطبيب بعمل لك الطبيب عملية تأخذ دواء إلى آخر هذه أسباب لكن مسبب الأسباب من؟ والله جل وعلا فهو الذي يلين القلوب ويفتح الموصد من الأبواب لتيسير امرك فيما جاز سببا أما الطلب من الأموات ومن الأولياء ومن المدفونين فهؤلاء منزلتهم إما إلى خير وإما إلى غير ذلك عند الله جل وعلا وهم لا يعطون من سألهم لأنهم مشغولون بأنفسهم مشغولون بأنفسهم إما أن يكونوا في نعيم فلم يجعل الله لهم أن يعطوا الناس وإما أن يكونوا في غير ذلك فهم مشغولون بأنفسهم لهذا قال لنا جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا نهي وأحدا يقول علماء الاصول إنها نكرة في سياق النفي فتعم كل من صدق عليه أنه أحد كل أحد لا تدعو إذن الذي يقول لنا أدعو لا بأس أن تدعو الولي خالف الآية او ما خالف الله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا شك لما؟ لأن دعوة غير الله هي حقيقة الشرك إذا قيل لك ما الشرك فقل هو دعوة غير الله معه بأنواعها من الاستغاثة ومن الاستعاذه ومن الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وأشبه ذلك فكل هذه من أنواع العبادة. القاعدة العامة لهذا النوع من التوحيد أن تؤمن بأن المستحق لكل نوع من أنواع العبادة هو الله جل وعلا وحده وأن ألوهية الرب جل وعلا ألوهية بحق وأن تأليه البشر لغير الله فهو بالباطل وبالظلم وبالعدوان كما قال لنا ربنا جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وفي الايه الاخرى وان ما يدعون من دونه الباطل يعني كانه لا باطل الا هذا دعوه غير الله هو الباطل وكانه لا باطل الا هو وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير لهذا يجب علينا ان نحقق هذا الايمان بالله جل وعلا إلها وحده دون ما سواه وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله لاحظ لا معبود حق إلا الله لأن الإلهية معناها العبادة لا معبود حق إلا الله هل معنى ذلك أن نسمى معبودات غير الله جل وعلا؟ نعم المشركون يعبدون يدعون غير الله ويستشفعون ب من لا يملك الشفاعه ونحو ذلك وهذا شرك بالله جل وعلا لهذا توقن اذ كنت مؤمنا بالله جل وعلا إلها واحدا احد ان كل المعبودات التي عبدت انما عبدت بالباطل بالبغي بالظلم بالعدوان وان المعبود بحق هو الله وحده دون ما سوى فخذ هذه معك عبد شيء عبد شيء شجر حجر ولي نبي ملك جني انس من عبد مباشرة حقيقة العقيدة الاسلاميه ايمانك بان هذا المعبود الذي توجه اليه بالدعوة انه عبد بالباطل وان عبادته هي الشرك بالله جل وعلا الشرك منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر الشرك الأكبر بالله جل وعلا هو صرف شيء من أنواع العبادة لله جل وعلا ان تذبح لغير الله تذبح للولي يأتي آت إلى قبر ولي فيذبح له هذا شرك أكبر بالله لأن الذبح لمن؟ ذبح لله إراقة دم هذه عبودية عبادة عظيمة نتقرب إلى الله بها في أيام عيد الأضحى هي عبادة عظيمة صرفها لغير الله تقربا أو ذكر اسم غير الله جل وعلا على الذبيحة هذا شرك أكبر بالله جل وعلا تارة يكون شرك استعانة وربوبية وتارة يكون شركا في الألوهية وكل منها مخرج من ملة الإسلام ومن العقيدة الإسلامية الصحيحه النذر أنواع الدعاء ولهذا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل فعليكم لبيانها ومزيد ايضاحها بكتاب التوحيد للإمام المصلح والشيخ الجليل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأنه انشغل بهذه المسألة زمانا طويلا وذهب إلى علماء في مكة والمدينة والبصرة ولقيا وحقق هذه المسألة وكتب للأمة كتابا عظيما اسمه كتاب التوحيد فارجع إليه في بيان هذه المسألة مع شرحه القسم الثالث من أركان الإمام بالله الإمام بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. يعني الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ يعني أن نؤمن بأن الله جل وعلا ليس له مثيل في أسمائه وفي صفاته فله سبحانه الأسماء الحسنة وله سبحانه صفات علا جليلة عظيمة ولكن ليس كمثله شيء فهو سبحانه وتعالى متوحد في الجلال بكمال الجمال جل وعلا توحيد الأسمى والصفات إيمانك بأن الله جل وعلا لا مثيل له في أسمائه وصفاته لا سمي له لا ند له لا كفو له جل وعلا وأدلة هذا الأصل العظيم كثيرة في الكتاب والسنة كما قال جل وعلا هل تعلم له سمية؟ وكما قال سبحانه ولله المثل الأعلى يعني له والنعة المثل في هذه الآية وله المثل في السماوات ولله المثل الاعلى يعني النعة والصفة العليا المثل هنا بمعنى الصفة والنعة وكما قال سبحانه قل هو الله أحد يعني أحد في ربوبيته وأحد في إلهيته وأحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد يعني الذي تصمد, تصمد إليه الخلائق في حاجاتها لم يلد ولم يولد لكمال عناه سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد فليس له كفوا جل وعلا كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير توحيد الأسماء والصفات كثر كلام الناس فيه لكن الذي دلت عليه النصوص أنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودلت على أن الله جل وعلا له أسماء مختلفة المعنى وكل اسم مشتمل على صفة غير الصفة التي في الاسم الآخر كما قال سبحانه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 نسأل الله الكريم من فضله في القرآن أسماء كثيرة لله جل وعلا في, في القرآن العظيم صفات للرب جل وعلا أسماء الله وصفاته منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية ما الفرق بينهما الصفات الذاتية لله جل وعلا هي التي لا تنفك عن الموصوف يعني لا ينفك الرب جل وعلا عن الاتصاف بها مثل صفة الوجه له جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية صفة اليدين لله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال أيضا جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ومن الصفات الذاتية لله جل وعلا الرحمة فإن الله سبحانه كتب الرحمة على نفسه صفة ذاتية لا تنفك الله جل وعلا متصف بهذه الصفة لا تنفك عنه جل وعلا يعني في كل حال هو رحيم جل وعلا من صفاته سبحانه الذاتية أن له عينين جل وعلا وكل ما جاء في الكتاب والسنة نثبته من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية على أساس أنه ليس كمثله شيء بعض الناس يقول هذه الصفات والأسماء إذا أثبتناها على ما في الكتاب والسنة هذا يؤدي إلى التشبيه لأنه يصير صفة الرب جل وعلا مثل صفة المخلوق لله وجه وللمخلوق وجه فنقول الذي وصف نفسه بهذه الصفات من هو الله جل وعلا ولما وصف نفسه بهذه الصفات قال لنا ليس كمثله شيء جل وعلا ثم قال وهو السميع البصير لماذا خص صفتي السمع والبصر بعد قوله ليس كمثله شيء هذه فيها نكتة فائدة عظيمة في توحيد الأسماء والصفات لما لأن صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر أو كل المخلوقات الحية بالروح أنت تنظر إلى النملة ألها سمع وبصر؟ لها سمع وبصر هل سمع النملة من جهة أذن لها؟ الجواب ما تدري مثلا لما يدري ما يدري أو يقول لا هل بصر النملة حينما أبصرت قولنا إن للنملة بصرا ولها سمع. معناه أن النملة تدرك المسموعات بقدر ذاتها وتدرك المبصرات بقدر ذاتها لكن إذا قيل لك كيف تشبه النملة بالإنسان الإنسان هو الذي له سمع وبصر فهل النملة تشبه الإنسان؟ حينما تقول لها سمع بصر النملة وضيعة حقيرة بهوى تطير البعوض كذلك المخلوقات الكبيرة الحمار والفيل وإلى آخره إذن فإثبات صفتي السمع والبصر المشتركة بين المخلوقات إثبات لوجودها ومعنى السمع إدراك المسموعات ومعنى البصر إدراك المبصرات، لكن هل سمع النمل والبعوض مثل سمع الإنسان وبصر الإنسان؟ الجواب لا. هل سمع الطير وبصره مثل سمع الإنسان وبصره؟ لا. هل سمع الملائكة وبصر الملائكة مثل سمع الإنسان وبصره؟ لا. الملائكة تسمع كلام الرب جل وعلا. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر في السماء. سمع له كجر السلسلة على الصفوان ينفذهم ذلك يعني الملائكة الملائكة يغشى عليها فيفيق جبريل عليه السلام ثم توفيق الملائكة فتقول الملائكة لجبريل ماذا قال ربكم فيقول قال الحق وهو العلي الكبير حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى إذن قوله سبحانه وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء هذا إثبات إيش إثبات وجود للصفة ولكن المماثلة كما أنها منقطعة ما بين مخلوق ومخلوق وهي منقطعة أعظم الانقطاع ما بين المخلوق وما بين الرب جل وعلا فاذا اثبات الصفات للرب جل وعلا اثبات وجود لا اثبات كيفية ولهذا لا يمكن لمخلوق أن يعلم كيف اتصاف الله جل وعلا بصفاته بل هذا إلى الله جل وعلا سبحانه ولكن نؤمن بوجود هذه الصفات وبأنه سبحانه متصف بالسمع والسمع معروف المعنى ومتصف بالبصر وهو معروف المعنى ومتصف سبحانه بالوجه والوجه معروف المعنى ومتصف باليدين ومتصف بالعينين سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وكذلك الصفات الفعلية ربنا وصف نفسه بالاستواء في سبع مواضع من كتابه فقال ثم استوى على العرش وقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى وقال سبحانه ثم استوى على العرش الرحمن وهكذا في آيات متعددة كلها في إثبات صفة الاستواء الإنسان يستوي كما قال الله جل وعلا في سورة المؤمنون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك الإنسان يستوي لكن هل استواء المخلوق كاستواء الله لا استواء الله على عرشه أثبه الرب جل وعلا لنفسه ومعناه أن تؤمن بأن الله على على عرشه علوا خاصة ولا سبيل إلى إدراك الكيفية الذين أولوا ونفوا وعطلوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه لم يقم في قلوبهم من إثبات الصفات إلا التمثيل إلا التشبيه فلذلك حرفوا وأولوا قالوا ما يعقل هل الله جل وعلا؟ في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته يوصف بما يشبه به خلقا لا وصف الله جل وعلا على صفته سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته ولهذا قال من قال من السلف كل ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلافه كل ما خطر ببالك الإنسان تجيه كده تهيئات يتصور صورة لا لا الصفات معنى الايمان بتوحيد الأسماء والصفات أن تؤمن بأن لله جل وعلا أسماء وأن له جل وعلا صفات كما يليق بجلاله وعظمته وأن هذه الصفات على معناها الظاهر منها لكن لا مماثلة بين صفات الله جل وعلا وبين خلقه فسبحانه وتعالى متصف بالصفات على ما يليق بجلاله وعظمته لهذا من القواعد المتقررة عند أهل العقيدة الإسلامية الصحيحة أن القول في الصفات كالقول في الذات فكما أنك تؤمن بوجود الله جل وعلا إيمانا مع قطع النظر في الكيفية فكذلك الإيمان بالصفات إيمان بوجودها وباتصاف الله بها مع قطع الطمع في الكيفية لا سبيل إلى الكثير. كل ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلافه سبحانه وتعالى إذا آمن بالأسماء والصفات فما ثمره هذا على النفس ما ظنكم في من آمن بأن الله جل وعلا هو القوي العزيز ماذا سيكون في قلبه إذا آمن المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعني حقق الإيمان بأن الله جل وعلا من أسمائه الجميل سبحانه وتعالى وأن من صفاته الجمال لهذا ماذا يقول لك ابن القيم يقول لك ابن القيم رحمه الله في نونيته بعد أن ذكر معاني الأسماء والصفات وذكر صفة الجمال قال فجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان جمال سائر هذه الأكوان بعض آثار صفة الجمال لله جل وعلا كما أن قوته سبحانه ظهرت آثارها في خلق فالقوة التي عندك أثر من آثار قوة الله جل وعلا النور الذي تراه أثر من آثار نور الله جل وعلا الرحمة التي ترى الناس يتراحمون بها أثر من آثار رحمة الله جل وعلا العزة التي في بعض المخلوقين أثر من آثار عزة الله جل وعلا يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل لخلقه من الصفات ما يناسب ذاتهم سبحانه وتعالى وصفات العبد مخلوقه وصفات الرب جل وعلا غير مخلوقه هو سبحانه الواحد الاحد الذي لم يزل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جل وعلا الجمال يعني نريد ايها الاخوه ان نفتح قلوبنا لمعنى الايمان بالاسماء والصفات ترى الجمال اربطه بجمال الرب جل وعلا إذا كنت يعجبك الجمال فالله جل وعلا هو الذي له الجمال المطلق ما ترى من جمال المخلوقات هذه ذرة من ذرة من ذرة إلى آخر من جمال الرب جل وعلا إذا كان يعجبك قوة في عظيم من العظماء فاين عظمة الرب جل وعلا وقوته سبحانه وتعالى اذا تذكرت ان الله سبحانه يعلم السر واخفى وامنت باسماء الله وصفاته الا يورث لك ذلك المراقبه والخوف قال جل وعلا وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه الله جل وعلا أليس هو الشهيد سبحانه أليس هو عالم الغيب والشهادة سبحانه السميع البصير الذي يعلم كل مسموع ويبصر كل مبصر يبصر ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في دولة الليل هذا ما يجعل الهب يخاف إذن الإيمان بالأسماء والصفات عندنا عند أهل السنة والجماعة ليس إيمانا عقليا مجردا كاف كما عند الطوائف الضالة لا إيمان معه ثمرة فإذا قصر العبد وغشيته معصية وخلط عملا صالحا وآخر سيئا ضعف إيمانه بتوحيد الأسماء والصفات وضعفت آثار إيمانه فتذكر اناب سريعه وعظم في قلبه صفة الرب فلجأ إلى الله جل وعلا واستغفره وانطرح بين يديه صفة النزول لله جل وعلا ينزل ربنا آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فما ظنك بمن آمن بهذه الصفة إذا صلى آخر الليل كيف سيكون شعوره كيف سيكون إيمانه كيف سيكون خشوعه إذا عظم يعظم الشعور بقدر ذلك وإذا ضعف يضعف بقدر ذلك إذن أيها المؤمنون الايمان بأسماء الله وصفاته له ثمراته على الأفراد ولا شك في صلاح عملهم، وفي علمهم بالله وفي صلاح تقو تقواهم وفي انسهم بالله وفي رغبهم فيما عنده تجد في قلوبهم نور يرون الأشياء لا كما يراها الجهلة لهذا إذا وقفت عند آية إذا مرضت بآية فيها ذكر الأسماء والصفات تأمل لا تعجل ليكون إيمانك بالله جل وعلا قويا هذه جملة من ذكر الإيمان بالله أضلت فيها لانها هي أهم المهمات في هذا الباب. أركان الإيمان الأخرى عندنا الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر للإيمان بالملائكة أن تؤمن معناه أن تؤمن وتعتقد أن لله جل وعلا خلقا خلقهم لعبادته وأنهم بأمره يأتمرون وأنهم عنه هي ينتهون وأنهم مشغولون بعبادته لا يعبدون كما قال سبحانه عنهم في وصف الملائكة في آيات في سورة الأنبياء قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول مرسلون يرسلهم الله جل وعلا إلى ما شاء من الملائكة من هو موكل بالقطر موكل بالمطر يعني ترى المطر يأتي إلى بلد ويذهب عن بلد الله جل وعلا يرسل الملائكة بالرياح يرسلها بالقطر تعطي بلدا وتمنع بلدا على حسب ما أراد الرب جل وعلا كما قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وكما قال والمرسلات عرفا الملائكة منهم الموكل بالموت وملك الموت تحته جنود يعملون معه في قبض أرواح العالمين كما قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وقال في آية الأنعام حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون إذن هو ملك وتحته رسل سماهم الله جل وعلا رسلا ما ترى من الأحوال في الملكوت فالله جل وعلا يأمر به ملائكته وجنوده فيعملون له سبحانه وتعالى وينفذون أمره في خلقه الله سبحانه ينفذ أمره بكل لكن شاء لحكمته أن يخلق خلقا لعبادته يجعلهم ياتمرون بأمره ويفعلون ما يشاء لا لحاجته إليهم جل وعلا كما يحتاج أعوان الملوك كما يحتاج الملوك لأعوانهم ولكن لإظهار عبودية الخلائق بأنواعها له جل وعلا الملائكة لا يطلبون لا يتوسل بهم لا يستغاث بهم وإنما هم عباد إذا علمت ذلك نسمع الاذان نكمل ما سبق الحديث عنه وهذه الموضوعات نطرقتها بصفة تناسب الحضور وإلا فإن عرضها بصفة علمية عميقة يحتاج كما هو معلوم إلى موضع غير, غير هذا نقول في الإمام بالملائكة أن له ثمرة نعلم أن من الملائكة أن الملائكة يوحدون الله يسبحونه يأتمرون بأمره فهذا يورث المحبة بهذا يجب علينا أن نحب ملائكة الرحمن جل وعلا فبيننا وبين الملائكة محبة وصلة الملائكه عند الرب جل وعلا يستغفرون لنا ويحبوننا يحبون اهل الإيمان ونحن كذلك نحب ملائكة الرحمن كما قال سبحانه باول سوره غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمه والعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وفي ايه الشورى قال ويستغفرون لمن في الارض إذن الملائكه بيننا وبينهم محبه لأنهم عباد لله جل وعلا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون سبحانه وتعالى من الملائكه من هو موكل باشياء فنوق بأنه لم يخن أحد من الملائكة الأمانة فكل أدى أمانته على ما أمره ربه جل وعلا فباطل معادات أي ملك وإنما هذه صفة الكفرة من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من لم يؤمن بالملائكة فهو كافر ومن عاد ملكا واتخذه عدوا فهو كافر أيضا أيضا من من ثمرات الايمان بالملائكة المراقبة والخوف لأن من الملائكة من هو موكل بكتابة ما تلفظ به ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فيورث العلم بالملائكة الاستحياء ويورث الخوف وأشباه ذلك وإذا غلط العبد فإنه يسرع بالإنابة والاستغفار حتى يُمحى ما كتبه الملك عليه حتى يثبت ما كتبه الملك له الإيمان بالرسل قسمان إيمان إجمالي وإيمان تفصيل الإيمان الإجمالي معناه أن نؤمن ونصدق ونجزم غير مترددين ولا عندنا ريب أن الله جل وعلا لم يترك خلقه هملا بل أرسل إليهم رسلا من البشر فابلغوهم رساله الله جل وعلا وان رسل الله جل وعلا هم اكرم خلق الله جل وعلا وانه سبحانه وتعالى اختارهم وانهم مؤيدون بالايات والبراهين والمعجزات فاعطاهم ما اعطاهم من الايات ما على مثله امن البشر منهم من كانت حجته الامور تأثير في الأمور الكونية ومنهم من كانت حجته وبرهانه التأثير في الأمور البدنية ومنهم من كان برهانه وحجته ومعجزته في كتابه وهكذا ومنهم من ليس له معجزة إلا التحدي العام إذا استطعتم فافعلوا شيئا والإيمان الخاص بالرسل أن نؤمن بكل من سمى الله جل وعلا من المرسلين فكل رسول سماه الله جل وعلا في كتاب جاء في السنة فنؤمن بأن الله أرسله وأن الله أرسل رسلا منهم من علمنا في الكتاب والسنة ومنهم من لا نعلمه، لأن الله لم يقص علينا خبرهم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما الإمام بالرسل أنهم أتوا جميعا بدين واحد وهو دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ولقد أوحيت وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجسنبوا الطاغوت وإن من أمة إلا خلفها فيها نذير فإذن كل رسول جاء بدين الإسلام العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا دين الإسلام العام الذي جاء به كل رسول عقيدة واحدة لكن من حيث الشريعة مختلفون كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء إخوة لعلات الدين واحد والشرائع شتى. وقد جاء هذا ايضا في القران في قول الحق جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فنؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام وانه خاتم الانبياء والمرسلين ونؤمن بنوح عليه السلام وانه اول المرسلين ونؤمن باولي العزم من الرسل الذين اخبر الله جل وعلا بهم في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى ونؤمن بموسى وعيسى وبإبراهيم الخليل السلام وبداود ونؤمن بهم ونحبهم ونتولاهم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كذلك نؤمن بكتب الله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا جعلها حجة على خلقه ونؤمن إيمانا خاصا بالقرآن العظيم وأنه كلام الله جل وعلا وأن الله جعله معيمنا على الكتب جميعا كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى في سورة المائدة الإيمان بالرسل وبالكتب وخاصة الإيمان بالقرآن والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام هذا له أعظم الثمرات في حياة الأفراد وفي حياة المجتمعات فيجب على من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا وعلى من آمن بالقرآن كتابا الا لا الامور الأمور العلمية ولا الأمور العملية إلا من القرآن ومن سنة محمد عليه الصلاة والسلام وأن الحكم إلى الله جل وعلا كما قال سبحانه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يحكم بينهم ليس في القضاء فحسن وإنما حتى في الأمور التي يختلف الناس فيها تجادلت أنت وفلان في أمور من أمر العقيدة الحكم بما أنزل الله لا بما عند فلان وفلان فالحكم في الأمور العلمية وفي المخاصمات وفي الأمور العملية يجب أن يكون إلى الله جل وعلا في إلى كتابه وإلى محمد عليه الصلاة والسلام إلى سنته ثم الإيمان باليوم الآخر أيضا هذا يشمل أشياء الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ تؤمن يعني القدر المجزئ الذي من لم يؤمن به فليس بمؤمن فهو كافر تؤمن بأن الله جل جلاله جعل يوما يحاسب فيه العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته هذا القدر يجب على كل أحد أن يؤمن به فهو ركن الإيمان ثم كل من وصله علم يتعلق باليوم الآخر في الكتاب والسنة فهذا يجب عليه أن يعلم ما بلغه مما جاء في الكتاب وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر يبدأ من الإيمان بالموت والموت مخلوق موجود انفصال الروح عن البدن الروح لها حياتها والبدن يكون في التوراة بعد الموت الروح والبدن ليس كحالتهما قبل الموت قبل الموت الحياة للبدن والروح تبع للبدن بس إن البدن يتلذذ والروح تتلذذ تبعا لتلذذ البدن إذا أكلت وشبعت الروح تهدى إذا حصلت شيء فرحت فرح بدنك يعني حصلت شيئا مسرورا في عينك في الكلام كذا البدن يلتذ بما يلمس بما يرى بما الروح تلتذ تبعا للبدن أما بعد الموت فالحياة للروح والبدن معا ولكن الحياة للروح أصالة والبدن تبع فتتلذذ الروح ويصل التلذذ إلى البدن وتتألم الروح والتألم والعذاب يصل إلى البدن فإذا النعيم والعذاب بعد الممات الإيمان به واجب والإيمان بذلك أن تؤمن بأن الله جل وعلا نعم المؤمنين وعذب الكافرين نعم المؤمنين بتنعين أرواحهم في الجنة وأبدانهم في قبورهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نسمة المؤمن طائر يعلق في ثمار الجنة أو من ثمار الجنة والبدن أيضا القبر حفرة من حفر من النار أو روضة من رياض الجنة فبينهما اتصال عجيب لا يعلمه إلا الرب جل وعلا إلى البرزخ كله نؤمن به وأنه دار نعيم أو دار عذاب ونؤمن بأن الله جل وعلا يبعث العباد وأنه سبحانه وتعالى ينفخ في الصور أو يأمر أن ينفخ في الصور نفخه فيتصعق الخلائق ثم يأمر أن ينفخ فيه أخرى فتستيقظ الخلائق إلى الرب جل وعلا وتسير إلى موقف الحساب هاتان النفختان فيهما يحصل بينهما أشياء انبه لأن كثيرين قد ما يعقلون ما في القرآن من ذكر ما يحصل في يوم القيامة فن... لا بد من شيء من التفصيل ولو أضلت يعني دقيقتين إن شاء الله الايمان باليوم الآخر النفخة الأولى هي نفخة الصعق والنفخة الثانية هي نفخة البعث النفخة الأولى بينها وبين النفخة الثانية أربعون قال عليه الصلاة والسلام بين النفختين أربعون قال الصحابة لأبي هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت يعني أبيت أن أقول ما ليس لي به علم النبي عليه الصلاة والسلام قال بين النفختين أربعون قال عليه الصلاة والسلام بعدها وكل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب يعني آخر فقرة أو آخر خلية من خلايا عظام الظهر كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة يعني أنت إذا قبرت وتحلل بدن إذا شاء الله جل وعلا ذلك يبقى منك بذرة الأرض هذه البذرة منها يركب الخلق يوم القيامة كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال يرسل الله يوم القيامة ماء كمني الرجال منه تنبت الأجساد ماء من السماء كمني الرجال هذه البذرة, هذه البذرة تنبت تصبح كالأشجار بين النفختين قبل النبات يحصل أشياء إذا قرأت في القرآن إذا السماء, إذا, وألقت، إذا السماء انشقت وعبنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت, إذا الأرض مدت، وألقت ما فيها وتخلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقال إذا السماء انفطرت وإذا التذرت ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب نسفا هذه كلها تحصل بين النفختين بين النفختين الأرض تتغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وهو التبديل الأول الا يدفن وراء الجبال في اقصى او يدفن في السهل على الرمل الامر واحد لان الج... الارض ستكون شيئا واحدا ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وما احسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته في بيان هذا الامر قال واذا اراد الله اخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني القى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا ابيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كاجمل الريحان حتى اذا ما يعني يعني الأرض حتى إذا الام حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأكمل الشبان بعد ذلك ينفخ, ينفخ في الصور فهذه أجسام أجسام بلا أرواح فتحتز الأجسام تعود روح كل صاحب روح إلى جسده فتحتز الأجسام فينظر الناس يتلفتون كما قال سبحانه ثم نفخ فيه أخرى فإذا قيام ينظرون قيام لأنهم نبتوا ينظرون لماذا قال ينظرون لأن الأرض تغيرت ينظرون يتلفتون هل هذه هي الأرض التي عاهدوها وأشرقت الأرض بنور ثم ينساق الناس إلى مكان الحساب تنصب الموازين والكتب تتطاير الصحف تتطاير يؤتى بالجنة ويؤتى بالنار وينزل الرحمن جل وعلا لفصل الحساب فالإيمان باليوم الآخر معناه إيمان بهذا كله إيمان بالصحف إيمان بالميزان إيمان بالنار إيمان بالجنة إيمان بالصراط كل ما أخبر الله به مما يكون بعد القيامة بل وفي البرزخ هذا كله من الإيمان باليوم الآخر فمن علم ذلك تفصيلا وجب عليه أن يؤمن به آخر أركان الإيمان هو الإيمان بقدر الله جل جلاله خيره وشره وهذا يطول الكلام فيه يحتاج إلى بيان واسع لكن خلاصته أن معنى الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله جل وعلا علم الاشياء جميعا قبل وقوعها وقبل كونها وكتب سبحانه وتعالى مقاديرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه سبحانه هو الخالق لكل شيء الطاعات والمعاصي وكل شيء هو الذي يخلقه سبحانه لأنه لا يجوز أن يقال إن ثمة شيء في أرض الله وفي ملكوت الله لا يخلقه الرب جل وعلا فنؤمن معنى الايمان بالقدر أن نؤمن بأن الله قدر الأشياء يعني علم سبحانه ما ستكون عليه الأمور أمور المخلوقات المكلفين وغير المكلفين فعلم ذلك لأنه سبحانه وتعالى علمه أول بالأشياء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لو شئت شيئا لا يشاءه الله جل وعلا فلن يكون ثم نؤمن بأن الله خالق كل شيء ومن ذلك الأفعال والطاعة يعني صار الإيمان بالقدر على مرتبتين مرتبه قبل وقوع المقدر وهو العلم السابق وكتاب الله جل وعلا ومرتب بعد وقوع المقدر أو مقارنة له وهي خلق الله لكل شيء ومشيئته سبحانه هنا تنبيه القضاء والقدر يقول هذا أمر قضاه الله وقدره ما الفرق بين القضاء والقدر اختلف العلماء في ذلك لكن أقربها إلى القلوب وإلى الأذهان هو أن القضاء من الانتهاء والقدر من ترتيب الأمور وتقديرها قبل وقوعها فالقدر هو مقادير الأشياء قبل أن تقع والقضاء إذا وقعت وانتهت صارت قضاء كما قال سبحانه فلما قضينا عليه الموت فاقضي ما أنتقاض يعني يجعله قضاء مبرما وانتهى القاضي يقضي لأنه ينهي الأمور ويجعلها على نحو ما ظهر له فالقضاء هو إنها نؤمن بالقدر السابق وما يقدره الله علينا ونؤمن بالقضاء وهو إنفاذ الله جل وعلا لما قدر سبحانه وتعالى إذا تبين لك ذلك فهذا عرض موجز لأركان الإيمان لأركان العقيدة الصحيحة يحتاج منك إلى أن تقبل على تعلمه ين على فهمه وهذا الاعتقاد كما رأيت له ثمرات في صحة عملك. له ثمرات في صحة إخباتك لربك له ثمرات في عبوديتك لربك وايضا له ثمرات في المجتمع بعامه في الأمم في الدول فأمة الإسلام لما آمنت بهذا حقيقة وحكمته وصارت العقيدة مؤثرة في حياتها رأيت ماذا كان عليه حال أهلها فنحن اليوم يجب علينا افرادا ويجب علينا مجتمعات أن نحقق العقيدة الإسلامية في أنفسنا أن نعلمها اولا علما بينا بادلتها وأن نتردد ولا نرتاب ثم نحققها في أنفسنا تظهر ثمرات العقيدة الصحيحة علينا في أنفسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا فإن في ذلك الطمأنينة والعلم والنور الذي تراه. أفمن كان أو من كان ميتا فأحييناه يعني بالعقيدة أحييناه بالإيمان الصحيح أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا شك لا يستوي هذا وهذا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي هذا الجواب لا يستوي مؤمن لا يستوي مع غيره فاذا أحبكم في ختام هذه الكلمة على الاعتناب العقيدة وعلى أن يكون للعقيدة ثمرة في حياتك وأن لا تكون العقيدة مجرد أمور قناعية عقلية لا لا بد من لها أثرا في الختام أسأل الله جل وعلا أن يثيبكم على ما سمعتم وأن يثبت ما سمعتم في قلوبكم وأن يمن عليكم بحسن الاتباع هنيمنا علي وعليكم بحسن الاتباع والعمل بما علمنا اللهم نسالك أن تغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا جميعا اللهم طهرنا من الذنوب والآثام وارفع درجتنا فإن صفتك يا ربي المغفرة والرحمه التقصير والمعصية والغفلة اللهم فاغفر لنا جمع وارحمنا رحمة واسعة واجعلنا من, ال... من الذين رضيت عنهم فأرضيتهم يا كريم نعوذ بك أن نضل بعد الهدى أو أن, أن... أن... نضي... نعوذ بك رب أن نضل بعد الهدى أو أن نزيغ بعد ما جاءنا من البينات والهدى اللهم نسألك أن تصلحنا وتصلح مجتمعاتنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى اللهم اجعل ما يستقبلونه من الأيام في الأمن والإيمان والهدى ونصرة الدين والشريعة خيرا مما خلفوه واجعلنا وإياهم من الذين يرتفعون كل يوم في درجات الإيمان يا كريم اللهم وأبرم لهذه الأمة امر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل الغفلة والمعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه المنكر اللهم وارحمنا كل شيء وصل الله و... أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11880